اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كف يا صياد ذكروا رحمه ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداءا خفيا قال ربي ان العظم مني واشتعل الراس شيبا ولما اكون بدعايك ربي شقيا وانني خفت المواليا من ورائي وكانت امراتي اقرا فهب لي من لد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 فكانت امراه ياقرب وقد بلغتم من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو عليين وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا قال رب اجعل لي ايما قال آية تَكَلِّفَنَّ سَتَلاَثَ لَيَالٍ سَوِيَّة فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَتَهُ وَعَشِيَّهَا يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا وحلالا ملذنا وزكتا وكانا تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلاما عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم اذ تبذت من اهل يا مكانا شرجيا فاتخذت من دوني حجابا فارسلنا اليها روحنا تتمثل لها بشرا سويا قالت اني اعوذ بالرحمن من وُلِدَ لِغُلامٍ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قَالَ كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ فحملن تفنتبذت بئمن كرم القصيا فاجا اهل مخاض الى جذع نخل قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا مماسيا ناداها من تحتها حزنني قد جعل ربك تحتك سريا أوزي عَلَيْكِ بِجِذْعِ نَخْلَةٍ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رَطْبًا جَنِيًّا تَأْكُلِي وَتَشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَاكَ فَإِنْ مَا تَرَيْنَ البشر الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي, فقولي ذَرَأْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا بَتَتَ تَبِيرُ قَوْمًا تَحْمِلُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا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 وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه اوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبر بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلُ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّ ما يقولوا لكم فيكون وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم تختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين كفروا مما شهد يوم عظيم اسمع بهم وابصر اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين و الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ لا لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نبيا اذ قَالَ لِأَبِيهِ أَتَأْتِي لِمَتَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَ العلم ما لم ياتك فاتبعني فاتبعني اهدك صراطا سويا يا ابى لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا يا ابى اني ا سَكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ أَتَكُونُ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا قَالَ أَرَاغِبٌ أَمْ تَعْنَى آلِيَّ إِبْرَاهِيمَ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ سلامٌ عليكَ سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيًا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيًا فلم اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وابنا لهم اسحاق ويعقوب وكلنا جعلنا نبييا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسانا صدق عليا واذكر في الكتاب موسى كان مخلصا وكان رسولا نبييا وانديناهم من جانب الطور الايمن وقربناه اجيا وواهبنا له من رحمتنا اخره كتاب اسماعيل انه كان صادقا الوعد وكان رسولا نبييا وكان يأمر اهله بالصلاه والزكاه وكان عباد ربه مرضيا واذكر في الكتاب ادريس ان وكَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ من ذرية آدم وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تتلى خَرُوسَ الجَدَو وَبَكِيَا فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ نَضَّاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ أَسَوْفَيَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ ؤولائك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا جنات عدل للتي وعد الرحمن عبادا بالغيب انه كان وعده ماتيا لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما وَلَهُ مِرْزَقُكُمْ فِي بُكْرَتِهِ وَعَشِيِّهَا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ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 زاروا اذا ما مدت لسوف اخرج حييا اولا يتذكر الانسان انما خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم حَوْلَ حول ثُمَّ لَرُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَنَّمَجْدِيَا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا فَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ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 مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيَا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ وَمَا أَحْسَنُوا أَثَاثَهُمْ وَرِيَاءَ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى العذاب وانما الساعه فسيعلمون من وشر ما كانوا واضعف جوده ويزيد الله الذين اهتدوا هدا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير ما أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُتَيَمَّنَّ مَالَهُ وَوَلَدًا أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنَرِثُهُ مَا يَقُول وَيَأْتِينَا فَرْدًا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا أَلَمْ تَرَ يرينها الاذوم الاذى فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جهنم نموردا لا يملكون الشفاعه إلا مَا اتَّخَذَ عِبَادَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَشَقُّ الأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا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 الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين واتذر بي قوما العدا